وَبَسِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِينَ تَحْتِهَا الْنَّهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَّةِ الرِّزْقَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلِهِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلِهِ وَأُطُوبِهِ وَلَهُمْ فِيهَا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 بها هذا مثلا يضل به كثيرا ويهلي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يغضون عدا الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض هؤلاء كم من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 فَسَوَّاهُنَا بِسَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ